m m m Don't be long. Oh, Amen. Uh... Uh, ل انتی Let the fuck go از وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَالِمًا ثُمَّ وإذا الجنة غسل فاتعلمت نفس ربنا يا شيخ الله يا طار لم سم aquí I don't know. This